سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق أن النجوم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، فالياضر لِإنسانٍ مِمَّ خلق خلق مِمَّ إِذا فقَ يخرج مِن بين الصلب والتراب. إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع له لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا